ستة، استمع إلى الأعداد الترتيبية وأعدها ثم قرأها واكتبها في دفترك الأول الأولى الثاني الثانية الثالث الثالثة الرابع الرابعة الخامس الخامسة السادس السادسة السابع السابع الثامن الثامنة التاسع التاسع العاشر العاشرة الحادي عشرة الحادية عشرة الثاني عشرة الثانية عشرة